ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَرُوا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ فَثَلَهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين فكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقنوا رَلَّتِ وقودها الناس والحجارة أعدت لِالكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا صُبْحَانَكَ مَا كُنَّا عَالِمِينَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبن لسأبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغداً حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتك من الظالمين، فأزل لهم الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه، وقل له بطل بعضكم لبعض العدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إن هو التواب الرحيم.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 كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُأْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ مَجَّئَنَاكُمْ مِنْ آلى فِرْعَونَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى قومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل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 من هُثنة عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم كلوا وشربوا من الرزق الله ولا تعثوا في الأرض مسدين وإذا قلتم يا موسى ننصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها من بق وفومها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 النبي نبي غير الحق ذلك بما صُوَكَانُ يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْنَّصَارَى وَالصَّابِئَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بق.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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة شابها علينا وإن إن شاء الله لمهتدون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 وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ومن الله بغافل عم ما تعملون فتتمعون أيؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا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 يقولون هذا من عند الله ليسترو به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا قل أتخذتم عند الله إِنَّ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ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 وَإِذْ أَخَذْنَاهُ مِثْقَابَنِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميفاقكم لا تسكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم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 تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم أسرار تفادوهم وإي أتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم ومن يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وعذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه بصدقا لما بين يديه وهدوء وبرار المؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريلا ومICAL فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين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 به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضروهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ولقد علموا لمن اشترى هما له في الآخرة من خلاقة ولا بأس ما شرّوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ من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 وهو سعى في خرابها اناء كما كان لهم ان يدخنوها الا خائفين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 السموات والأرض بديع السموات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون.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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضّتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي النفس عن النفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بَتَلَ أَبْرَاهِمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِن اني شاعر كل الناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذا جعلنا البيت مثابه للناس وامنا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَلِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جַعْل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ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 إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون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 قل بل من لَّتَ إبراهيمَ حليفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا, أنزل إلينا وما أنزل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 في شقاق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 وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولكم ما, كسبتم وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قُلِلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَمَّا وَسَقَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ أَعْلَبِ النَّاسِ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 قبلتهم وما بعثهم بتابع قبلت بعض ولئن تبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الضادمين.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 ولئتم من إيمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكرون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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يضطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلْنَاسِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلْنَاسِ فِي الْكِتَابِ أُلَاءِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ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 وَيُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاءَكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قلائك الذين استروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره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 والملائكة والكتاب والنبيين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 أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدله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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معبودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب. فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجبوني.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 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واسربوا حتى يتبيل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَاآكَ فَأُولَاآكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَاآكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو ساء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المسركات حتى يؤمنوا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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض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 الطلاق مرّتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإخلاص ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه نسيء إلا أن يخافا إلا أي يخاف ألا يقي ما حدود الله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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا إن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبلوهن, فلا تعبلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 واللذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلتم في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكمنتم أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 ومتتعهن على الموسِع قدره وعلى المقتِر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تنسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد سنطتم لهم فريضة فنصما فربتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده او يعفو والذي بيده عقدة نكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحون غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 فَرَمَّا فَصَلَّا لُوْطٌ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اغْتَرَفْ إلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والفكمة، وأتاه الله الملك والفكمة، وعلمه مما يشاء، ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.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 ихتلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتنو ولكن الله يفعل ما يريد. يا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 فَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ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 كفرو أولياءهم الطاوت يخرجونهم.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 فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبن منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يؤمنون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 كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتراء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم. وتثبيت من أنفسهم كمثلا جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 لا يحزنون الذين يأكلون الربا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحر مر الربا فما سلف فله ما سلف وأمره إن الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفّ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 فَاكُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ولا يبك كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب فليكتب واليمنن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهن أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمن له او لا يستطيع ان